وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْسَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتَاً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 أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ضل وجهه مسودا وهو كظيم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 أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بل قالوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفواها إلا قال مترفواها إن وجدنا أبا على أمته وإن وَإِنَّ عَلَى أَثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ قَالَ أَوَلَوْ جَاءْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ فَأَنْتَ قَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنِّي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَقَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلْنَا كَلِمَتَهُ بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ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 أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتقن بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أي يكون الناس أمته واحدة لجعلنا لمن يذكر بالرحمن لبيوتهم لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبواب وسرور عليها يتكؤوا وزخرف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 فَلَمَّا جَاءَهُم بآياتِنَا إِذَا هُم مِنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِم مِنْ آيةٍ إِلَّا هِيَ أكبرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْ مَا هُم بِالعذابِ لعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ دُعُونَا رَبَكَ بِمَا عَاهَدَ عِندَكَ إِنَّا لَمُهْتَدُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى هُمْ يَنْكُثُونَ وَلَا دَافِرَعُونَ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلِيْسَ لِي مُلْكُ مِصرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِ أَفَلَا تُبَصِّرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُب فَلَوْنَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوَرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمُهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا أَسْفُونَ تَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ